حق يخرجون رسولا وإياكم يخرجون رسولا وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إذ كتم خرجتم جهادا إذ كتم خرجتم جهادا في سبيل وبتغاء مرضاة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 إن يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا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 يحب المقصدين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهر على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.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 فقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.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 يشركن بالله شيئا ولا يسرقون ولا يسرقون ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترنهم بين أيديهن. 117. ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم 118. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور